111. رب المشرقين ورب المغربين 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مرج البحرين يلتقيان 114. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء 114. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 117. فبأي آلاء ربكما ما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أن يغث قلاد، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يا مَعْشَرَ الجِنِّ وَالْإِنسِ 114. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرسلُ عليكُ ما شوَى ظُمِّنَ لي ونُحاسُ فَلا تَتَصِيرَ فَبِأيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ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 أي آلاء ربكما تكذبان